عايز يا رب أرجع إليك أنا بعيد عنك لكن بحبك عايزك تتأكد من الحقيقة دي تمام أنا بعيد عنك لكن بحبك أو عتفتكر أكملني بعيد إنما تركت محبتي أبدا جايز أنا تركت نشاطي تركت ممارساتي تركت عبادي لكن لم أطرد محبتك أبدا أنت تعلم أني أحبك أنا يا رب عايز أرجع إليك أين ترعى؟ أين تربط عند الزخيرة؟ إزاي أوصلك؟ إزاي أرجع إلى حالة الأوقف؟ إزاي أتوب؟ إزاي أوصلك؟ ازاي اعيش معاك العيش بتاعت زمان ازاي نصطلح ازاي ارجع الى محبتي الاولى اخبرني يا من تحبه نفسي لان انا مش عارف، انا بطلب انك تخبرني لان انا مش عارف، ضللت الطريق ضللت مثل الخروف الضال فاطلب عبدك لاني لوصاياك لم انسى اكشف عن عيني فأرع جائب من نموسك عرفني يا رب طرقت وفهمني سبلك أنا عايز شوفك عايزة تمتع بيك عايز, عايز عيش معاه اخبرني يا من تحبه نفسي أين ترعى؟ أين تردد؟ عند الظهيرة ألاقيك فين؟ أنا أليك فين يا رب؟ أليك في الصوم، أليك في الصلاة؟ أليك في التدريب؟ أليك في الأداس؟ أليك في التناول؟ عايز أشوفك عايز أعود معاك عايز أتمتع بيك أريد أن أعرف أين ترعب عشان أنضم إلى, إلى غنيماتك الخليلات في البرية أنت تحب ترعاني فين وأنا تحت أمرا زي ما تقولي حيث تقودني أسير حيثما تسيرني أسير وكيفما تسيرني أسير أنا تحت أمرا اخبرني أين ترعب أين ترضب عند الظهيرة أنا يا رب أحبك من أعماقي وأريد أن أرضيك وربما لا أعرف أريد أن أحيا معك وأثمت عبيك ولكن لا أعرف طرق كثيرة موجودة أمامي وأي الطرق أخطار أريد أن أعرف مشيئتك الصالحة الطوبوية أين هي اخبرني عن مشيئتك هذه أين ترعى وأين تربب عند الظهيرة وريني السكة معك. كل ما أريد أن أطمئن إن هذا المكان أنت توجد فيه وأنت ترعاني فيه أطمئن على هذا وأذهب معك ولو إلى أقاص الأرض قدتني في طريق الموت انصرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت بعيد ما دمها ترعاني في وادي ظلال الموت مستعد أيتها النفس الجميلة التي تطلبين الله هو ظل الله يشرح الطريق أمامك إن لم تعرفي أيتها الجميلة بين النساء فخرجي على آثار الغنم ورعي جدائك عند مساكن الرعاة اخرجي على آثار الغنم غنمات كثيرات سرنا في هذا الطريق من قبل آثارهم موجود على الطريق فتبع الآثار توصلي ادي الكلام ايه آثار الغنم ديه؟ هي سير القديسين الغنم اللي مشيت في طريقة ربنا ووصلت امشي على نفس السكة توصل